الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرع وأشهد أن لا إله إلا الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله هذا الرسول الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل عليه صلاة تصلح ببركتها شؤوننا وتقبل بسرها دعاءنا وتغفر ببركتها ذنوبنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وقديما قال بعض الصالحين أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد وقال أحد الصلاح كنت إذا أردت شيئا من الله صليت أولا على رسول الله ثم دعوت الله ثم ختمت دعائي بالصلاة على رسول الله فإن الله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويدرق ما بينهما صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الأطهار الذين أعلى الله شأنهم وكرم سيرتهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والله إذا أراد فعل وارض اللهم عن صحابة نبيك الأطهار الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه اللهم ارضى عن أبي بكر الصديق وعن عمر الفاروق وعن عثمان بن ذنورين وعن علي سيف الله الذي صلته على أعدائه وارض عن من ممن آمنوا بك وصدقوك وألحقنا بهم اللهم ألحقنا بالصالحين إن لم نقم من الصالحين فإن عطاءك واسع وإن كرمك مأمول أما بعد فدار حوار طويل بين وبينه حول بعض آيات من القرآن الكريم أخطأ بعض الناس فهمها وأصاب بعضهم فهمها ونسأل الله أن يلهمنا حسن فهم القرآن الموضوع حول عصمة الأنبياء وأنبياء الله. من طراز خاص من بشر ولكن لهم من طراز خاص من البشر لأن الله سبحانه وتعالى عندما اختارهم اختارهم على علم فقال رب العالمين الله أعلم حيث يجعل رسالته انبياء الله من خيرة الصالحين لأنهم مصادر اشعاع ونور والصالحون من اتباعهم من اجل ذلك عندما قرض الله ابليس من رحمته وحاج ابليس لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمامهم وعن شمائلهم أغلق عليهم الجهات الأربعة حتى لا يعرفوك تنبه إبليس بأن في الناس من هو أقوى يورا وإشعاعا بحيث لو اقترض منه إبليس لاحترق تنبه فاستسمى وقال إلا عبادك منهم المخلصين هذا الطراز لا يستطيع إبليس أن يقترب منه لشدة صلاته بالله ولشدة حزبه على أرضاء الله من هذه المعانف أخذ العلماء كلمة الشائعة في عنف أصحاب العقيدة من العلماء أو أساتذة العقيدة وأساتذة أصول الفقه كلمة عثمة الأنبياء وحتى اردح الحق في المسألة إن شاء الله وحتى لا يحدث صراع بين بعض الشباب في هذه القضية أقسمها إلى أقسام ثلاثة بعد صلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخلط بين الموضوع يسبب الخلط في الحكم وكل شاب يتعصب لفكره وهو على حق نسبيا ويخطئ الآخر في حين أن الآخر أيضا على حق أولا عسمة الأنبياء في موضوع الرسالة والتبليغ الله يأمر والأنبياء تتلقى وتبلغ في هذا الموضوع في موضوع التبليغ الأنبياء عسمهم الله من الخطأ ومن الخطيئة ومن المسيان في موضوع التبليغ أرجو أن تتدبر هذه القضية حتى لا يحدث حوار طويل بين الشباب والسبب خطأ في التقسيم في موضوع الرسالة التبليغ عصم الله الأنبياء من الخطأ ومن الخطيئة ومن المسيان أما اسمتهم من الخطأ بمعنى أن الله يفرض مثلا على المسلمين أن يصوم رمضان فيخطئ النبي ويكلف الناس أن يصوموا شعبان هذا شيء عصم الله منه الأنبياء عصم الله منه الأنبياء هذه الأسمة كانت تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان تنزل عليه الآية ويأتي إليه الصحابة يطلبون تفسيرها لكن التفسير مسألة اجتهادية فيلتزم النبي الصمي يلتزم الصمت ولا يجيبهم حتى ينزل جبريل مرة ثانية موضحا او مفسرا لما اشكل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك عندما نزل قوم الله سبحانه وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله ذهب الصحابة إلى رسول الله وقال يا رسول الله مالك به ويحاسبنا الله عليه هذا أمر متيقه أما الذي في قلوبنا ولم نتكلم به يحاسبنا الله عليه إننا لا نملك تغيير قلوبنا نزلت آية شديدة يا رسول الله سمع النبي لهم ثم قال أتقولون سمعنا وأطعنا أم تقولون سمعنا وعصينا قال صحابة النبي الكريم اللهم مرضى عن صحابة نبيك قال صحابة النبي الكريم سمعنا وأطعنا نطلب أفرانك يا رب العالمين لم يفسر النبي الآية لأن وحياً بالتفسير لم يأته ولأن الله لم يلق في قلبه تفسير الآية فالتزم الصمت إلى أن نزل جبريل بعد ذلك بآية ثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آخر آية في سورة البقرة عند ذلك علم صحابة النبي أن الله خفف عنهم فلا يكلفهم الحساب على ما في قلوبهم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وصحا ومن ذلك أيضا عندما كان النبي في الأيام الأولى من الدعوة يصنون مختبئين يخافون أن يتخطفهم الناس في هذه الأيام التي لا أمان فيها لمسلم على دينه ولا على نفسه نزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر عندما نزل هذه قال يهزم الجمع ذهب عمر بن الخطاب إلى رسول الله وقال يا رسول الله أي جمع هذا؟ الذي يمكننا أن نهزمه قال الرسول الكريم هكذا نزلت يا عمر هكذا نزلت لا أدري أن جمع؟ هكذا نزلت ظل النبي يقرأ الآية وعلى ربو الخطاب رضي الله عنه يتساءل أن جمع؟ هذا الذي بشرنا الله أن نهزمه حتى هاجر النبي إلى المدينة ومضى عابل ودارت معركة بدر، وانتصر المسلمون وانهزم المشركون وولي المشركون الأببار وجرى النبي وراءهم يردد سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر ابتسم عمر بن الخطاب وقال الآن عرفت ما المراد من الجمع بعد ست سنوات يقول عمر الآن عرفت ما المراد من الجمع ولم يقبل المبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ أن يفسر الآية من وحي نفسه والتزم الصمت حتى في الصرح التاريخ الأنبياء عصمهم الله من الخطأ في ميدان التبليغ لسلامة دين الله ولسلامة رسالات الله كما عصمهم من الخطيئة والفرق بين الخطأ والخطيئة أن الخطأ يقع فيه الإنسان بدون قصد جنائي بدون نية السوء أما الخطيئة فهي ما تعمدها القلب ولكن ما تحمدت قلوبكم وإذا كان الله قد عصم الأنبياء من الخطأ فإن عصمتهم من الخطيئة من باب أولى ولدينا من شواهد القرآن على عصمة الأنبياء من الخطيئة في ميدان التبليغ آيات كثيرة أختصر منها على قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولوْ لَتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوِتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ هذه الآية من سورة الحاقة تبين لنا أما الله عندما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الأيام الأولى إنا سنلق عليك قولا ثقيلاً قولا ثقيلاً لماذا قولا ثقيلاً لأنك يا محمد لم تستطيع ولا تملك أن تقول كلمة واحدة من عند نفسك. ثم تنسبها إلى السماء وضح الله سبحانه وتعالى ثقل هذا الأمر على النبي عندما قال له ولو تقول علينا لو قال محمد كلمة واحدة من عند نفسه تقول افترى اختلق ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا يكون العقاب؟ لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين والوتين هو عرق الحياة الرابط بين المخ وبين بقية الجسد لو تقول علينا لو تقول علينا بعد الأقاوية كانت نتيجة هذا الأمر الشديد أن حادث الإفكة عندما افتراه المنافقون على الطاهرة الشريفة سيدة عائشة واشرع الأمر كان يمكن للنبي أن يجمع الصحابة وأن يقول لهم افتريتم على زوجتي وزوجتي بريئة وينتهي الأمر لأن لكلام النبي من القداسة في في نفوس الصحابة ما من القرآن ما في القرآن ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الأمور بنفسه وبأهله أن يتكلم ولكن ترك الأمر إلى السماء وقد سبق أن تحدثت بإسهاب في هذا الموضوع حتى برات السماء عائشة في عشر آيات من القرآن الكريم لم يزل المسلمون يقرؤونها في صورة النور حتى القضايا الخاصة لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال له ولو تقول على ما بعض الأقوال لا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن محاجزه. بعد نجاح النبي الكريم في الانتزام في الانتزام أعطاه الله شهادة عزمة لم يحصل عليها بشر لم يحصل عليها بشر شهادة من الله اسمعوه اسمعوا هذه الكلمة الكبيرة أو مطلقة واسعة بكل حدود السعة قال رب العالمين ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته تفويق مطلق مطلق وامر بالطاعة مطلق ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته لماذا لماذا لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة من الله. فالأنبياء في مجال التبليغ عصمه الله سبحانه وتعالى من الخطأ ومن الخطيئة ومن النسيان. أما المسيان فقد بحثت في القرآن الكريم ووجدت قول الله سبحانه وتعالى للنبي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى الفطولة للإخوة الذين يدرسون اللغة العربية والذين يتذكرون معلوماتهم في اللغة العربية أن كلمة لا في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى لا نافية ما وليست ما هي وأنتم تعرفون أن الفرق بين لا إلا فيه وبين لا إلا هي هذه تحذف حرف العلة وهذه لا تحذف حرف العلة لا ما هي ما هي من أجل ذلك أسبق الله حرف العلة فقال سنقئك فلا تنسى ولو كانت ما هي لو كانت أمر بعدم المسيان لقال رب العالمين سنقرئك فلا تنسى بدون حرف العلم بدون الألف إذن معنى الآية أنها بشاره بشاره وليس أمر سنقرئك نبشرك يا محمد أننا سنقرئك فنثبت القراءة في نفسك فلا يحدث لك نسيان بعد ذلك أبدا سنقرئك فلا تنسى من عليك أننا نقرئك فلا تنسى فالآية خبرية للبشرة وليست ناهية للوصول عليه الصلاة والسلام سنقرئك ومثبت القراءة في نفسك فلا تنسى ولذلك قال بعض الصحابة ما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شيئا من القرآن أبدا من القرآن أبدا والله سبحانه وتعالى وعد الجبي في آيات أخرى أن الله سيثبت حفظ القرآن في صدره فكان النبي إذا نزل عليه جبريل في الأيام الأولى جبريل بمجرد جرف أن يقرأ الآية وينتعي منها يبدأ سيدنا محمد يرد بالآية مسرعا يخاف أن ينساها يقرأها بسرعة فأنزل الله طمأنينة للنبي وقالنا لا تحرك به لسانك لتعجل به أخاف أم أن أنسى يا رب قال رب العالمين إن علينا جمعه وقرآنه جمعه أي جمعه في صدرك وقلبك وقرآنه أي ومقدرتك على الإعادة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وفي سورة أخرى قال رب العالمين لا, تحرك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فالله سبحانه وتعالى عصم أنبيانه في مجال والتبليغ من الخطأ ومن الخطيئة ومن المسيان ومن المسيان استدل العلماء الإمام الغزالي والبيتينية وغيرهم من كبار العلماء استدلوا على عثمة الأنبياء في مجال الدعوة بحجة عقلية لطيفة جدا قالوا والدليل على عصمة الأنبياء في مجال الدعوة أن الله أيدهم بالمعجزات انظروا إلى عقلية علمائكم أي عقلية جبار هذه ما علاقة المعجزات بالعصمة قال إما الله أيد الأنبياء بالمعجزات ومعنى أن الله أيدهم بالمعجزات كأن الله يقول صدق عدي فيما يبلغ عني فلو أخطأ النبي أو ارتكب خطيئة أو نسيه وأيدهم الله بالمعجزات فكأن الله يؤيده ويقر على الخطأ والله سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على الخطأ تددا عقلية عقليات علماء المسلمين عقليات كبيرة كبيرة نسمع الآن من بعض الشباب من يقول أنا نعم أنا لا أحترم المذهب الشافعي ولا الحنفي ولا الحنبلي ولا الملكي طيب إيه اللي ريحك ماذا يريحك من تحترم يقول أحترم أحاديث الرسول فقط أفلح ان صدق. افلح ان صدق. كم تحفظ يا ولدي من احاديث الرسول. انت تريد ان تشتب المذاهب الاربعة. وان تكون انت مجتهدا. تحفظ احاديث الرسول وتستوعب منها احكامك. جزاك الله خيرا. وانا بكل قلبي ابارك لك. هذا الاتجاه. كم تحفظ من احاديث الرسول. إذا تناقشت معه والله يا إخوة ربما أجد بعضهم لا يحفظ حديثا واحدا عن فرائد الوضوء أو عن مواقب الوضوء حديثا واحدا عن فرائد الوضوء أو عن مواقب الوضوء ماذا نفعل في الأحاديث إن وردت صحيحة وفيها شيء من التعارض لا يعرف ما هي شروط الحديث الصحيح لا يعرف ما هي شروط الحديث الحسن لا يعرف هل الحديث الضعيف يقبل في فضائل الأعمال أو كل هذه القضايا لم يشغل نفسه به اللهم إلا أنه حفظ أنه يجب أن نثور على الأئمة وأن نكون مجتهدين وأن تتلمز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب الإسلام إن أئمتكم كانوا أئمة في الحديث الشريف كانوا أئمة وكلهم قال إذا صح لديكم حديث فخذوه به واضربوا بقولي عرض الحاط لم يدعي أحدهم أنه معصوم ولن يدعي أحدهم أن كلامه هو الحق المطلق لا ولكن قالوا هذا اجتهادنا فإن أخطأنا فلما أجر وإن أصبنا فلنا أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعود إلى النقطة الثانية النقطة الأولى عسم الله الأنبياء في ميدان التبليغ التبليغ من الخطأ والخطيئة والمسيان النقطة الثانية الأنبياء في حياتهم الحامة. العامة. سبق أن قلت منذ سنوات إن الله عصم الأنبياء في حياتهم العامة من الخطيئة من الخطيئة أما الخطأ فيمكن لأي نبي أن يقع فيه لكن الله ينبهه على ذلك ينبهه على ذلك فالأنبياء في حياتهم الخاصة عسفهم الله من الخطيئة، أما الخطأ فتركهم يجتهدوا ويتحرّون، فإلا تع أحدا في خطأ نبهه الله سبحانه وتعالى أنا وأنت، إلّا إن وقعنا في خطأ بعد اجتهاد لا يؤاخذنا الله، لا يؤاخذنا الله. الخاقن والنسيان وما استكبروا عليه، فلو وقعت أنا وأنت في خطأ. لا يؤخذن الله بالرحمة لكن الأنبياء لشدة قربهم من الله لشدة قربهم من الله إن وقع أحدهم في خطأ فإن الله يعاكبه ويوجهه ومن هنا كانت آيات العتاب في القرآن ولعل أفرد لها حديثا إن شاء الله يبقى شيء واحد أختم به حديثي وهو قول الله سبحانه وتعالى للنبي يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذه آية أحب أن ألقي عليها بعض الضوء لأنها مما أخطأ بعض الشباب فهمه وذلك بعد استراحة مقلينة تتوجهون فيها إلى الدعاء لله رب العالمين فضع الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البسير وأشهد أن سيدنا محمد العبدوه ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله الأخيار وعلى صحابته الأبرار وعلى كل من دعا بدعوته وأحيى سنته وعظم شريعته إلى يوم الدين أما بعد الآية الكريمة تتحدث عن اللون الثالث من العصمة وهو العصمة بمعنى المنع من الشر لأن أصل كلمة عصمة معناها البؤد عما فيه أذى والنوح عندما قال لبنى اركض معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء أي ينلعه عن الماء فمعنى العصمة أي البعد عن أماكن الذلل والخطر هذا هو معناها اللغوي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذه الآية لو نزلت في الأيام الأولى أيام اقرأ باسم ربك أرجو أن تتنبه جدا لهذه الآية يرحمني ويرحمكم الله وأسأل الله أن يجعل حرصي عليكم نافعا وحرصكم على ما تسمعون نافعا إن شاء الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لو نزلت في أيام اقرأ باسم ربك لكان الأمر سهل لكن الآية نزلت في سورة المائدة وسورة المائدة من أواخر السور نزولا فما معنى يا أيها الرسول بلغ ما معنى أنت تدخل على ابنك تراه يذاكر فتقول له وهو يذاكر وهو يقرأ تقول له ذاكر نجحك الله هو يذاكر، ما سلو أن تقول له ذاكر ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة هود فيقول للنبي الكريم استقم كما أمرت ومن تاب معك معنى استقم؟ ألم يكن النبي مستقيما قبل البعث قبل البعث يأتي القرآن وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من النجرة ويقول له يا أيها النبي الله ولا تتع الكافرين والمنافقين ألم يكن النبي منذ أول يوم نزل عليه الوحي متقيا لله هذه آيات يجب أن تدرس كل آية في ضوء أخرى يا أيها الرسول بالنظر فاستقم كما أمرت يا أيها النبي اتق الله ما معنى الآيات الثلاثة معنى الآيات الثلاثة يا عباد الله قال استمر على ما أنت فيه من تقوى يا أيها النبي اتق الله فاستمر على ما أنت فيه من تقوة يا أيها النبي بل ما أنزل إليك من ربك أي استمر على ما أنت فيه من تبليغ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي استمر واصبر على تكاليف الاستقامة فالآيات الثلاثة لا تطلب من النبي أن ينشئ شيئا جديدا ولكن الآيات الثلاثة تريد من النبي أن يستمر على ما هو فيه من استقامة ومن تقوى ومن تبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب تقول سيبة عائشة رضي الله عنها لو كتم النبي شيئا من القرآن شيئا من القرآن لكتم آيات العتاب في سورة الأحزاب عن زيد بن حارسة وتخفي في نفسك ما الله نبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه قالت السيدة عائشة لو كان للنبي أن يكتم آية واحدة لكتم هذه الآية لكن أمامة التبليغ فرضت على النبي أن يبلغها والعجيب العجيب إن أشد آية عتاب في القرآن نزلت في سورة الأحزاب التي نزل فيها أيضا يا أيها النبي وإما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا نفس السورة التي تحمل هذا العتاب الشديد تحمل هذا التكريم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الحالتين يبلغ ولا يملك إلا التبليغ يا يبلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كتمالك لآية واحدة أو تأثيرك في عمر واحد كأنك كتمت الدين كله شديدة. وإلا تفعل الفم وبلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. يجي احد الشباب يقول لي كما حدث في الاسبوع الماضي. ان هذه الاوة والله يعصمك من الناس تتعارب مع ان النبي درء انشيب في يوم احد وشج واجه وكسرت اسنان. يا ولدي الامر سهل. الاية في سورة المائدة يا ولدي وصورة المائدة من اواخر الصور مزيولا من اواخر الصور مزيولا فنزلت بعد حادث احد والله يعصبك من الناس المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص يأتي بعد الشباب من المسلمين ويحرصون النبي خوفا عليه من اليهود لما <تصفيق> <تصفيق> هذه الآية والله يعصمك من الناس فتح النبي نافذة البيت وقال أيها الناس فاجتمع الحرس لبيك يا رسول الله قال انصرفوا فإلا الله تولى حراستي تولى حراستي اكثر من هذا بعد نزول هذه الآية ذهب النبي إلى غزوة بالرقاء وفي شدة الخوف والحر علق النبي سيفه على شجرة ونام تحتها بلا حراس لطمألمته إلى قوله تعالى والله يحصمك من الناس جاء أحد اليهود أو المشركين وأخذ السيف وعنقذ النبي وقال سيفك في يدي من يمنعك مني يا محمد؟ نظر النبي فوجد سيفه فعلا في يد المشرك لكن النبي بطمئنة المؤمن قال للمشرك الله ينعني منك ضع السيف في مكانه فإذا بالرجل يرتعش ويضع السيف في مكانه يرتعش ويضع في كان القرآن من عند محمد كما يقول الصغار من أعلم محمدا أنه لن يموت إلا على فراشه لا يستطيع أمير ولا حاكم ولا سيد ولا محروس أن يعلن في وسط أقوانه أنه لم يموت إلا على فراشه وتصدقه الأيام إلا نبيكم محمد هو الوحيد الذي أخبر القرآن أنه سيموت على فراشه ونقي النبي ربه على الفراش كما أخبر القرآن هذا نبيكم وهذا هو القول الفصل فيما تجادل وتناقش فيه الشباب حول عصمة الأنبياء العصمة في مجال الدعوة من الخطأ والخطيئة والمسيان في حياتهم خاصة لنا الخطيئة في شؤونهم بينت لكم يا أيها الرسول بلغ ما أنزب إنيك من ربك هذا وإذا كانت الدنيا لم تعرف رجلا أحده الناس وعاش في قلبه وعاش في قلوبهم كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن للأخبار الكتب الجديدة المتعلقة بهذا الموضوع تصفحته سريعاً كتابا من الأخ العزيز الأستاذ وليد الأعظم حول هذه القضية حول منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي رسوله في قلوبنا وأن يحيينا في قلب الرسول يوم نحتاج شفاعته إن ربنا على ما يشاء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب ومجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين كما نسألك يا رب محكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن تجمعها على كلمتي الحق والهدى وأن توحد صفها وأن تحيي الإسلام في نفس حكام المسلمين وأن تحيي حكام المسلمين بالإسلام إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وسحائب رحمتك مطرا على من أنشأ هذا المكان وعلى كل من يعمل فيه مجاهدا من أجل لا إله إلا الله ويحدث المسلمين اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم